بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة أما بعد أيها الأمة في الله يناد برئيسك رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابي فلتني ورمك مدينة رأخوة ربي برد فيه وجم مدينة إرغو برنجر ورسولي ربي مصابي فلتني في, في الليد برنجر أرأى قوتا مي أقاتى مصابي بن عميري قرار بيتنا ما يامها برنو مصابي بن عميري صحابه رسول ربي براء ديب او وجين ديب ايه غرا يسريبا اجتت دلقا سير قبيس دلقا بريدو هجج جوجال قبان بارسا يسريبا انتوني وقوتا براتين غرا غرم ماغود دا قبدي اجتتورا ديني نموتنا تنان واللولان سنجرو ولولان دنگل اتري والجبا غسما دا کسبو ما جدو جراتري اوصي في خزرج جچو الاول فوياني لولا قد دا ولولاتن ترن بدو غسمانتون بدو غراغرون مع سبومات دين الاسلامي كيفه تين فارفنت Gosuma fetea taa tuo, gosabal otaa tii, gosati kotaa tii. Dinner Islamin kesätti gosumman hienjurtu. Gosumman liikavilna rangelasiiviisti. Gosumman aali Gosumman beka Wallala gohti. Gosumman kabata hiyetsa gohti. Gosumman barieda poikisti. Gosumman gudatti kesisti. Gosumman bijakava tuo hiety gohti. Gosumman بي كبجاء قبض كبجاء الرافوتي ديغة انقلافتي أوسي في خزرج قصم جدو إساني جرا سبم جدو إساني جرا دين إساني دانقلاعاتره دين الإسلامي كيسا نمني لا إله إلا الله محمد رسول الله جديهم جنوي ولي أبلي السجدين ربي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة جتودان دبيع كل دائس يتجد مساب بن عميري رضي الله عنه نما أسعد من زرارا جنوب سخزر جرى رضي الله عنه بسرقه باته أسعدكم نيه أمرين إساء يروسا وقا وقا سدمة قوتيت نينجرة وقا سدمة ججون يروسا نبتي صحابة إيمانة نما عقلي كبو ورى مدينك نتك تكام بك هد دو اساني امو والقنمتي قبال حاته علمي اك كمسابين كبو مساب ابو امو علمي قبا بروم ثقبر والاستدابلاسي والجو تجتُو نمني علمي كابو أنو بيت chats نما لبيب أنو بيت chats نما غرس أنو نيو لا تشوب ولستك الدين الإسلامي كي تأتي دوبا أستدينكن رضي الله عنه مصعبين Dachiya Sriba Atana Takatakan beloki isima rake sandemetin barsi. Mana atchi jihunda hi walgahi isi walget to hunda katinin ittihasahe isawalbarsi sanamakana. Ganda madina jiruhana hatta maka isa lebersi saturi. Musabi kana namota tfidei gana mota walbarsi بودا، مسبب إن عميري كوني إسلام ما اتهم وتسير. جيتوا يجاو نمني نينمني والبرة يجاو بودا، وان اتيا أنا تترجيت وان اتيا مع أنا معني إسلام ما اتهم ولا. القرآن الرت كراو، أكنة تترنجي تجدلكون. مسببين كوني، عشاد يوم بيرنجاتين نمت القور ما يشرب عيره اتجهوا عندن دو. عشاد يوم مسببين جراتين نمت كلام بريدة، كلام وئام، كلام رسول ربي كانا جيسو هنددوا، على كنان والقرقرنيتين دين الإسلام والدين جيسن جت، خير الدعات تحنت جت، أم منكنى أم تدين والقرقرنيين أو فجت، مصعب ابن عمري أكثى أوها، أسعد اللي أكنت بجندى، أسعدينكنى هندبته نمتن هاسو. مصعب أمه أم في الدبت نمت حاسب أسعد هنجرات حلاوان يوكام عن دعواتي فيه والغرغالي دينا أوفو هند إسانيتو كرائسات أكثت تفلشيتين أوفجتو واني كان كعالا بريدا أسأل ابن زرارة قبو رضي الله عنه مصعبي كان قرى خزرجي جوس أوفي كوفن فيدو، وراء أوس يتلّي في دوار دراول للاطرا، دقات جت وأمة ولال دراول جروفي، جدو جدو إنسانة جروفي، جسم ما فيه، والجباة هن دا دقاته جروها روا جرو إسلامه، سإسلامه ما له كوفجراتن، جراتو جان كبرجتتو، جوس أوفي كوف كوفن فيدو، المسعبي كان المسعبي كان يكتبون صوتها في نبرة دعوة نمون هدون أمنا أما لي واني غارين كأسعدي في مصعب بن عميري كان أوجي والتهانيتي من جرّ كل ما نحن حجة نرّا وسيد بن حضيريتي في سعدي بن معاذ إسلام ما قبتل رضي الله عنهما جر كلمان سيد بني عبد الأشهل قبيلة أوس الرايب وأوسيت جوست قبيلة أسعدين ملئ قبيلة براثيسين أسعد خذرج الجنيمة أسعدين كني مصعبين قبته جرى الرور أوسي تكذاج نما إجانر ولد قبافي مصعب بن عمير القرآن الرت قرأه في إسهام قصوت سينه جر جدا حيون ورأوسين حالة سواد جنجرتون مسجد بن في سعد بن معاذ مشريكة جروكانة سعد بن معاذ قال مصعب قال في وان جركنا دقيتين اجي اريو برباده لكن اسعد بن زراره كني علم وبليتي سعد بن معاذ دقيتين اريو جيم ايوان اسم عسانجدوف اسعد ديسي وسيدين جوووم سيتيني غار دينا اسلاماتي او فوكانا لورادور كدهي ميلين جدار اكا غاندا كينادو فاني لمو جونيتن ها سويدي اسعد بن زورارا رضي الله عنه جارتنا تقي اسعد ويتا وسيدي بدي دفو ارغي ان سودان ني جيتجا اجايبا وهي مسعبي جدي مالي صدا قلبك يسا أو سيرا لفاة سيدي يو أني لفاة وثقافة وان, وان براتن ونقاملة هاته شوف أسعد لقاته يو رب يوجي لقاته هاته قلبي نما نما بنا جتوبة كجرة إنه يادا تسأره مصعبي يادا تسأره قارئ القرآن نمن علمي قبو يون من المين قام نيادة تجيس اللي همان قاموا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين جيتون دين الإسلامي كيستي وعن قد دوبا قرسي مسعب بن عميري قرفة مقوني قرسة بريد دولا دين الإسلام واللالع بيكاهو غورس غورسان بيكان واللالع يو غورس أكتر والجودي سلام مانا تهي مستعمل جرا سعدين يو إني نبى رجدي تاعي إتتها سو جدين وسيد روفه نا مال تكن تكلم اسم فيدي Bekha kena walla la jettani. Laha kena rabba shtangiren. Bakaddaasi bajakanda kena nurra Lola. Odo, lubbun tessan himbani jooko fitti hajakabatantati jelleni. Dema jettumanan kana. Jettuman kena jettuman fruddarari. Jettuman kena albiinamassa. Laakink albiinamassa albiinamassa albiinamassa albiinamassa qooma bal aadan u firra irkatay maal jiraan abbo tii yo jaalatte ni furatta iyo ka jibbitu يمكن ان اعطيه الى القبض. ويبت ان اعطيه الى القبض. يمكن ان اعطيه الى القبض. مساب بن عميري رضي الله تعالى عنه دين الاسلام الرا اتهى سوى قرآن اتهى. وارب يدعى سوى ربي رحمن. رحمن الرحيم. ربي كان قلبي وسيدي سينت. فول ساجة هذا الراديم الرادم تفول إسارة أبنا في راها في هدوءة يقلب إسارة ملأة اتناقهمه حتى أسأل من الزرارة أقم جدتك والله فول ما إسارة إسلام ما أقار رجل ودعين فول إسائه فول إسائه كتشرة بين إسلام ما قبش إسام وسيد بن فضير رضي الله عنه مالجلال ya jarana ha sayiduna kambariida kammi awalli kam na magam macciisa malto qatti asa bakiyisa kana baree chisa gele ma jetten kana yero is dakamitti seentan jeede gaba ta jaa hagan لحظة ما تقتلت دينا أمني أم وقوت الإيراء الرجراتي أكبرتك؟ كلمة ما تقتلت عيه ما تقتلت سينه الآن إنتهي الثلاث عجرة يشعر بيابك أكشيس فأريء فأفه إنه ما هو تأفيته فوقر دينا الإسلام سينه أسعدني كوني خزر جراجي مسعب قو سوهيته أكيهنكاب مدينة يومتي لكن كلمة قرآن ربي سبحانه وتعالى قال ما ربي صلى الله عليه وسلم قلبي اسيدي ارتي بردا وسلاما فاتيتني ارغمت هند ميساء تسججرت جيرو اساء تسججرت اروم اسلام ما سينو برباد قال ما تقاتين اودو مريضن جدين الكثير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كما ترغبت أفرفع ركع على مسلاة سيد بن حضيري وقائياتي إنك آمركات تقول قليفة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جد رغبه ركع على من في الرسلات مسلمة لن ربك كرا جباب راندي الإسلامين كبتة كفري را جرا إسلام مات جذب ما را جرك الروت مات ولا ل را جرا دينا إفت ربي أقول آن إثبي إث إثديبي سه إسلام مات دبي أسيدي منه ضيري عصفت بهن أبنني وانتهوا الأفديم سجنت أتأنوا تدبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته